أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد بكر رحمة ربك عبده زكري اشتعل الرأس جيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهدني من لدنك وليا ينثني يا زكريا إنا نبشرك بغناب رسمه يحيا لم نجعل له من طبل سبيا قال رب أنا يكون لي غناب وكانت برأتي عافرا وقد بدأت الكبر اعتنيا قال كذلك قال ربك هو عليها لي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث وآتيناه الحكم صبيا هو خلالا من لدنا وسكاة وكان تقيا وبرى بوالدين ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم إن تبلك للينا ما كان شرقية فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الينا ملائئا فتمثلنا بشرا سويا قالت ان لا يكون لغلامهم ولم يمسسني بشر ولم اكذب يا قال كذلك طال ممكن وعلي مني ولنجعل اجل من الناس ورحمه منا وكان انا فعبلته فانتبنت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاط إلى جدع النخلا قالت يا ليتني منت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فلا من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهسي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جميا فكني واشربي وطرعي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إني نذرت بالرحمن صوبا فلن فأتت به قوم ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت ما كان أمرك مرع سوء وما كانت أمرك بغيا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهج صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا لينما كنت وأوصاني للصلاة وأوصاني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 ويأخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول لكم فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فاختلت يوم ينتقضنا ذاكر الظالمون اليوم في ظلالي مبين وانذرم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في ظنهم وهم في ظنته يوم وهم ما يغمنون اننا نحن نرسل ارطما عليهم فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن فإن لم تنتهي لأرجمنك واسجغني بنيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكما جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا له اللسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وذلك في واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والسكاة وكان عياد ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريا ورفعناه مجانا عليا قول الله فَأَنَّى لَهُمْ بَعْدَهُمْ خَلْقٌ أَضَاحَّ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعَ الشَّنَوَاتِ تَسَوْفَ يَلْقَوْنَ الْمَوْتَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَدْ أَيَّدَ إِذًا خُلُودًا تلك <تصفيق> <تصفيق> دون سوف افرج حينا اولا نذكر الانسان مما خذلنا منه قدر ولم يتجنا فربك لنحشرهم والشياطين ثم لنحضمهم ثم لنحضمهم من حول جنن مجزيا سيعلمون من هو شر ما كانوا واضعف جمودا ويزيد ما هم الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير من العباد ربك خير من العباد ربك ثوابا وخير مردا افرايت الذي كفر باياتنا مالاً وولداً أطلع الضيب أن اتخذ عند الرحمن عهداً كبالله سنكتب ما يقول ونمد له من العباد مداً ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من لن تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين جرسهم أسا فلا تعجل عليه إنما لعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم سوق المجرمين الى جهنم مردا لا يملكون الشفاعه الى من اتخذ رياد الرحمن عددا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا مبيدا تكاد السماوات تفطر من الروع وتشق الارض وتئن والخال موتىخر الجبال وما يا ياتي لتدشر بين المتقين وتضرب بهم قوما قدا وكم الهكن قد لهم من قرب هل تحس منهم من احد هل من أحد أو تسمع له